بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى أقسم بالضحى وأراد به النهار كله بدليل أنه قابله بالليل إذا سجى نظيره قوله أن يأتيهم بأسنا ضحى أي نهارا وقال قتادة ومقاتل يعني وقت الضحى وفي الساعة التي فيها ارتفاع الشمس واعتدال النهار في الحر والبرد والصيف والشتاء والليل اذا سجى قال الحسن أقبل بظلامه وهي روايه العوفي عن ابن عباس وقال الوالبي عنه اذا ذهب قال عطاء والضحاك غطى كل شيء بالظلمه وقال مجاهد استوى وقال قتاده وابن زيد سكن واستقر ظلامه فلا يزداد بعد ذلك يقال ليل ساج وبحر ساج اذا كان ساكنا قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلا هذا جواب القسم اي ما تركك منذ اختارك ولا ابغضك منذ احبك ولا الاخره خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى قال عطاء عن ابن عباس هو الشفاعة في امته حتى يرضى وهو قول علي والحسن قيل ولسوف يعطيك ربك من الثواب وقيل من النصر والتمكين وكثرة المؤمنين فترضى ثم أخبره الله عز وجل عن حالته التي كان عليها قبل الوحي وذكره نعمة فقال جل ذكره ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما صغيرا فقيرا حين مات أبواك ولم يخلف لك مالا ولا مأوى فجعل لك مأوى تأوي إليه وضمك إلى عمك أبي طالب حتى أحسن تربيتك وكفاك المؤنة ووجدك ضالا فهداك يعني ضالا عما أنت عليه فهداك للتوحيد والنبوة قال الحسن والضحاك وابن كيسان ووجدك ضالا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة غافلا عنها فهداك إليها وقيل ضالا في شعاب مكة فهداك إلى جدك عبد المطلب ووجدك عائلا فاغنى أي فقيرا فاغناك بمال خديجه ثم بالغنائم وقال مقاتل فرضاك بما اعطاك من الرزق واختاره الفراء وقال لم يكن غنيا عن كثره المال ولكن الله رضاه بما اتاه وذلك حقيقه الغنى ثم اوصاه باليتامى والفقراء فقال فأما اليتيم فلا تقهر قال مجاهد لا تحتقر اليتيم فقد كنت يتيما وقال الفراء والزجاج لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه وكذا كانت العرب تفعل في أمر اليتامى، تأخذ أموالهم وتظلمهم حقوقهم وأما السائل فلا تنهر قال المفسرون يريد السائل على الباب يقول لا تنهره لا تزجره إذا سألك فقد كنت فقيرا فإما أن تطعمه وإما أن ترده ردا لينا يقال نهره وانتهره إذا استقبله بكلام يزجره قال قتاده رد السائل برحمه ولين وروي عن الحسن في قوله أما السائل فلا تنهر قال طالب العلم وأم ما بنعمة ربك فحدث قال مجاهد يعني النبوة وقال الليث عن مجاهد يعني القرآن وهو قول الكلبي أمره أن يقرأه وقال مقاتل أشكر لما ذكر من النعمة عليك في هذه السورة من جبر اليتيم والهدى بعد الضلاله والإغناء بعد العيلة والتحدث بنعمه الله شكرا